اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن يسمع قال المصنف رحمه الله تعالى باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا قال أخبرنا محمد بن علي بن محمد السني قال أخبرنا محمد بن إبراهيم عنا قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن نافع إملاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب بن الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا لا تغتمون في رؤيته فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فقد سبق الكلام على الإسراء والمعراج والإسراء معناه في اللغة هو السفر ليلا ومعض به شرعا السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا على البراق صحبه جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس والمعراج مثال من العروج ومعض به المرقاد التي يصعد فيها وهو كيف السلم وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء والإسراء ذكره الله تعالى في كتابه العظيم فقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السن الرسل ومن كرى الإسرى انكر الاسرى برسول الله يقول كفر لانه كذب لله ولرسوله ومنه كذب للقران من انكر الاسرى, على الإسرى وهو يعلم يبين لها النار ان الله تعالى اخبر عنه اسرى بعبده ونبيه ليلا فاذا علم ذلك وابصر فقوم بكفره لانه مكذب لله تعالى وكذلك المعراج المعراج ثابت ثابت في الحديث الصحيحه البخاري ومسلم قد تلقتهم الامه بالقبول وهما يفيدان العلم ولهذا من انكر ومن ومن كفر والصواب كما سبق ان الاسره والمعراج في ليلة واحده في ليله واحده اسيا به على بيت المقدس من مكه الى المقدس فربط البراق من حلقه, حلقة باب المسجد التي يربط بها الأنبياء ثم جمع الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما فظهر فضله عليه الصلاه والسلام ثم صعدوا وعرجوا به إلى السماء ولقي الأنبياء والأنبياء لقيهم كيف لقيهم وهم أموات الجواب ان لقي الروحها الروح تأخذ شكل الجسد تأخذ شكل الجسد رأى موسى على هيئة الراع والروح لها شعر تختلف على الجسد ولهذا فإن لها لها الصعود والطيران بسرعه المو... الان النائم ينام الآن روحهم بعيده لكن بسرعه اذا ضربت رجله تاتي الروح بسرعه وانتبه فموسى النبي صلى الله عليه وسلم لما اسر به مر بقبر موسى ف... فوجده قائما يصلي في قبله. فلما صعد الى السماء وجهه في السماء الثالثة روح روح تصعد كما حقها العلم الروح تأخذ شكل الجسد كلهم أخذ بأرواح إلا عيسى فإن فإنه رفع روحي وجسدي حيث لم يعود حتى الان وسينزل في آخر الزمان ويكون فضلا من افضل الأمة المحمدية ويحب بسبعة النبي الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفى الله الموتى, الموتى التي كتب الله لها ويمكث جاء في قول الحساب السنين وعسا بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم وصاب ان الاسراء والمعراج بروحي وجسدي يقوة لا مناما مرة واحدة قال بعض العلماء الإسراء انما كان مناما اسمي مناما وهذا قول ضعيف لانه لو لو كان الإسراء مناما لما لما كذبت قريش قريش كذبوا بالإسراء كذبوا بالعراج والسلوح هذا الامر ورتب يا جماعه من آمن قالوا كيف, كيف وصفه كيف الان يا يسافر من مكه الى بيت المقدس في بيت واحده ووصل الى السماوات ونحن على الإبل نمشي نمشي لقطه هذه السهره سنت شهر حتى قال لهم قالوا له أخبرنا عن عيرنا التي في الطريق هم عير طيب وأخبرنا عن بيت المقدس فجل الله بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم اوفرهم عن عيرهم اللي في الطريق قال انها سوف تقدم يوم كذا وكذا وكذلك المعراج هناك من وقالوا كيف كيف تعرج الأجسام والأجسام ثقيلة والصعود هذا يحتاج إلى أرواح خفيفة يجاب لأن هذا مصادمة هذا معارضة للنص بالعقول. والله على كل شيء قدير ويقال لهم أيضا, أيضا الملائكة أرواح والأرواح خفيفة كيف تهبط إلى الأرض من والله على كل شيء قديره والواجب على المسلم التسليم لله ولرسوله ومن العلماء قال الاسراء في الروح اسرى بروحه فقط وجسد تمثلي صحيح فقط هذا مروي عن عائشه بن وقال بعض العلماء الاسراء مرات مره يتظاهر برث مناامه فيقوى الاسراء بمنىامه وخيل الاسراء في الروح وخيل الاسراء مرات مره يتظاهر برث مناامه وقال الرابع وصفه هنا الإسراء والعراج في مرة واحدة مرة واحدة في وروحه يقضى ثلاباً هذا الباب هو الباب الثالث هو الباب الثالث الثلاثين من أبواب هذه الرسالة الأربعون في دلائل التوحيد يبي اسماقيل عبداللهي محمد بن علي الأنصالي الهرب الصوفي الحنبلي يقول باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا عيام التسبعين لمص العاينه يعاين عيانه وهو يؤتم بربهم عز وجل يوم عيانا للمعاناه يعني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث حديث شريف لعبد الله الجلاله البجلي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليله البدء فقال انكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا لا تغتامون لا تغتامون في رؤيته. في اللفظ الآخر المارد البخاري لا تضامون لا يعني لا تصبكم ضيع. ورؤية لا تضامون في رؤيته. قال فإن استطاعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رؤية المؤمن لربهم عز وجل يوم القيامة عيانا بأفكارهم هذا في القران العظيم وفي السنه المتحده في القران العظيم يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وجوه يومئذ ناظره ناظره من النظره الى ربها ناظره من النظر بالابصار والله تعالى اضاف النظر الى الوجوه واخلى المقام من قليله فما في, في ذلك فدل على ان المراد النور بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله وجوه يوم إذا ناظرة وإلى ربه ناظرة وقال سبحانه كلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدل للمشجرة رحمه الله بهذه لا الاعلى رأيث المؤمنين لربهم يوقعون فقال لما أن حجب هؤلاء في السخر دل على أن المؤمنين يرونهم في الرضا ولو كانوا من لا يرون ربهم لتسعوا هم وأعدائهم في الله والله تنحجب الكفار قال محجبون قال الله إذا المؤمن ليس محجوبين، ولو كان مؤمن محجوب لا كسا هو الكفار، دل على أنهم رواه. وقال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تأ تفسير المزيد بأنه النظر لوجه الله الكريم، وأن المؤمنين لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد وهو النظر لوجه الله الكريم، اللي هو أعلى نعيم في الجنة. وقال سبحانه ل الذين أحسنوا الفسق والزيادة. كتب السخي مسلم أن الزيادة هي النظر الى وجه الله الكريم للذين احسنوا الحسنى الفسلاج له وزياده النظر إلى وجه الله الكريم والادله كثيره من السنه ايضا على اثبات رؤيه المؤمن لربهم يوم القيامه لذلك اعتمد في, في الصحيح عن ابن رضي الله عنه رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب انكم تروا ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وثبت في بخاري عن ابي موسى رضي الله عنه قال جنتان من ذهب ان ياتهما وما فيهما وجنتان من فضه ان ياتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهي في جنه عدل وهل الدليل على عبد الله البجلي ذكره المؤلف قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر الى القمر ليله البلد وفي ذلك إلى القمر ليلة أربع عشر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيالا كما ترون هذا واشر القمر لا تضامن في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقالوا وصلاة قبل الغروب فافعلوا وقوله إنكم ترون ربكم كما ترون هذا هل تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه الله بالقمر الله لا يشوي من مخلوقاته فهل المراد الحديث الله يشبه القمر لا الله لا يشبه احدا من خلقه قال تعالى ليس تبغي شيء لكن المراد تشفيه الرؤيه بالرؤيه والمعنى انكم ترون ربكم رؤيه واضحه من فوقكم كما انكم ترون القمر رؤيه واضحه من فوقكم هو تشفيه الرؤيه بالرؤيه لا بالمرء بالمرء وقوله فإن استطعتم الا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا الصلاه التي قبل طلوع الشمس ما هي صلاه الفجر والصلاة التي قبل غروب الشمس والصلاة العصر وفي هذا الحث على الصلاة قبل طلوع العشرة وقبل غروب والحديث يستفاد منه واستمط منه العلم على أن المحافظة على الصلاة الفجر والصلاة العصر من أسفار رؤية الله النظر وجه الله الكريم. لهذا قال إنكم ترون ربكم ثم قال خيري استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوه وهما البردان وفي الحديث ما صلى البردين دخل الجنة والبردان الفجر والعصر وهذا تقع في أول النهار وهذا في آخر النهار والمؤمنون يرون ربهم عيانا وقد أنكر أهل البدع رؤية الله عز وجل أنكر ذلك المعتزله والجهبية وقالوا إن المؤمنين إن, إن المراد بالرؤية العلم وما ترون ربكم قالوا المعنى إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون عن القمر طبعا انظر إلى, إلى هذا المعنى الفاسد أفقدوا معنى الحديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون ان القمر قمر لا تشكون أنه قمر انظر إلى فساد المعنى والذي حملهم على ذلك عقولهم مفاسدة وآراءهم كافدة التي أولوا بها النصوص والعلماء أنكروا عليهم وردوا عليهم وبيّنوا بطلان هذا التويل والرؤية إثبات الرؤية رؤية الله يوم القيامة رؤية الله المؤمنين وإثبات الكلام لله عز وجل وإثبات العلو هذه الصفات الثلاث صفة العلو وصفة،, وصفة الكلام وصفة الرؤية هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع فمن أثبتها فهم من اهل ومن نفاها فهم من البدع رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه والكلام اثبات الله عز وجل العلوم. هذه الصفات التي اشتد النزاع هي بين اهل السنه وبناء البدع ومن شبه المعتزله شبه في كاره الرؤيه يقولون الذي يرى لا بد ان يكون جسما لا بد ان يكون جسما والله ليس بجسم فلهذا أنكر رؤيه الله وأنكروا العلوم أيضا وأن الله في العلوم قالوا ايضا لا يكون في جهة محددة إلا جسم ولا يرى الجسم فهم أنكروا الرؤية وأنكروا العلوم ومالهم إلى الى انكار وجود الله لا لا يرى ولا ولث في العلو ولث له مكان ومختلط في العالم ومن غيب يقولون ان الرؤية هنا المراد بها العلم ودليل ذلك قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفجاءة ألم تعلم قال أهل الحق نحن لا نمكن أن الرؤية تأتي بمعنى العلم وتأتي بمعنى الحلم وتأتي برؤية البصر والسياق هو الذي يحددها. هذا ألم ترى كيف أفعل ربك بأصحاب الفيل مع معلوم من الرسول ما حضر أصحاب الفيل عام الفيل هو اليوم العام الذي ولد فيه النجسور المعنى ألم تعلم يا محمد كيف أفعل ربك بأصحاب فيه؟ وكذلك رؤية المنام قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت رب في أحسن صورة. السياق الذي يحدد هذا. وتأتي الرؤية من رؤيه البصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صح ولا؟ ليس يقول أصحاب هذا رؤية, رؤية البصر ولا ولا رؤية ولا العلم. البصر واضح ترونكم كما ترون الشمس صح ولا؟ ليس يقول أصحاب. وأما الشعراء فإنهم أثبتوا الرؤية لكن أنكروا الجهه قالوا يرى قالوا أن الله يرى لكن أين يرى؟ من فوق؟ قالوا لا من تحت؟ لا أمام؟ لا خلف؟ لا يمين؟ لا شمال؟ لا أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة فانكر عليهم أهل الحق وبدأوهم وقال كيف؟ كيف يرى لا في جهة؟ الرؤيه لا بد أن تكون بجهة من الرأي لا بد أن يكون المرئي مباين للرأي مباينة له مواجه له العقل والصبيان من قولهم إنه يرى لا في لا في جهة ما يمكن لابد أن تكون في جهة من الرأي يكونه يرى لا في جهة هذا طاف والأشاعر في هذا هم أحياء مذببون لا إله ولا وهلا دائما مذهبهم بين من بين السنه السنة وبين المعتزلة يريدون أن يكونوا مع المعتزلة ويريدون أن يكونوا مع السنة فهم كانوا مع مع المعتزلة في إنكار العلوم وكانوا مع السنة في إثث الرؤية فعجزوا فسلكوا بسكتوا فصائيا فقالوا يرى, يرى لا في جهة فسلط عليهم واعتزلوا وقالوا كلامكم هذا غير معقول كيف يرى في جهة يجب عليكم أن تنكروا, أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا معنا أو تثبتوا العلو حتى تكونوا أعداء للأمسة والسل أما تبقوا مذبذبين لا حول ولا لا فهذا غير معقول في الكلام الكلام المعتزله قالوا الكلام هو اللفظ والمعنى كلام هو اللف لكن كل من هو مخلوق اللفظ والمعنى مخلوق وهل السنه قالوا الكلام اللفظ والمعنى وهو كلام الله ليس المخلوق ولا شاعرة بين بين قالوا الكلام هو المعنى المعنى كلام الله ليس مخلوق واللفظ مخلوق فقالوا المعنى معاه السنة واللفظ مع المعتزله ولهذا سماه قالوا إنه هم خنثى خنثى ذكر لا انثى ولا ذكر كالخلثه لا انثى ولا ذكر مع اهل السنه في جهه ومع اهل البدع في جهه فالاشاره يفلسون الرؤية وينكرون الجهه أرادوا ان تكون معه يد مع المعتزله ويد اهل السنه فعجزوا فسلكوا مسلكا شوف اسرائيل وهي المرائيه التي توهم انها حجه وليست بحجه والمؤمنون يرون أهل الحق أثبت أن مؤمن يرى يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة يرونه في موقف القيامة كما ثبت بالحديث أربع مرات أربع مرات يرونه في موقف القيامة والله تعالى بينه علامة وكشف الشق يموقف شف عن شق يرونه أولا سبحانه وتعالى ثم يرونه في مرة ثالثة في غير السورة التي رأوه فيها أولا فيوكرو يقول لعوذ بالله هذا ما ثم يرونه في الصوره التي راوه فيها اول مره فيسجدون له وذلك ان بقيه الكفره يساقون الى النار وتبقى هذه الامه فيها المنافقون فيفسد اهل السنه اذا راوه في اول مره وكشف عنه الساق سجدوا له المنافقون يسجدون فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون ثم إذا رفعوا رؤوسهم رأوه المرة الرابعة في الرسول التي رأوه فيها اول مره ويرونها سبحانه وتعالى في موقف القيامة نسأل الله أن يجعلنا وإيكم ممن يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة ولهذا قال بعض العلماء في رده على المعتزله انكروا الرؤية فحليهم بهم الا يراه يوم القيامة وأن يحرموا من رؤيته كما أنكرها نسأل الله السرطة العافية